وَتَصIMوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعًا وَلا تَفَرَّقوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ توب نعمته إخوانا، فأصبحت بنعمته إخوانا، وكمتم على شفاحة فرّة من النار، فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون